بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف إلاف رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خُوْفٍ